الحمد لله رب الفاطر السماوات وقد شمل فضرته كل مخلوق وجرت نشيئته في خلقه بتقادير الهمور وقد مقادير الخلاقس واجالهم وقد بينهم معايشهم واموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير وأشهد لا إله إلا لا ولا ند له جل عن الشبيب والنظير وتعالى عن الشريك والظنين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه الى الجنه ناعيا وبالايمان مناديا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا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 الا وهي السنه المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد اخوتي الكرام لازلنا في تلك الرحله المهيبه الى الدار الاخره ولازلنا نقف في محطات تلك الدار وكنا قد وصلنا في رحلتنا الى الله عز وجل الى شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقف الخلق اجمع ينصرون من يشفع لهم عند الله عز وجل حتى يقدموا للحساب وذلك لي الشفاعه العكمة والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبغي أن يكون لأحد من الخلق سواه صلى الله عليه وسلم فهو صاحب المقام المحمود بينما كل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى يقفوا للحساب ورب العزة جل وعلا يحاسب الخلائق ويعرض عليهم أعمالهم في كتبهم فيأكدون كتبهم وطح وطحائفهم فمن كان من أهل السعادة أخذ كتابه بيمينه فيقول ها أمضر فإنه يأخذ كتابه بيساره من قلبه من وراء ظهره فسوف يبعو تبورا ويصغر تعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور فيعرض, فيعرض عليهم الأعمال ما قدم العبد من عمل صالح يرى وما قدم من عمل سيئ يراه وقد انتهينا من الكلام عن تطاير الصحائب والكتب ثم ماذا بعد ذلك وقف العباد بين يدي الملك الجميل في العلا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه فحاسبهم الله جل وعلا عما اخترتوه ام قدموه من صالح او سيئ هل ينتقلون بعد ذلك اما الى جنات النعيم او الى جهنم اعاذ الله وإياكم منها كلا بقيت حقوق بين الخلائق وبين العباد بعضهم, بعضهم بعضا الان حاسبك الله جل وعلا عما فعلت اما من العبادات او فيما عصيت من الاوامر التي امرك الله عز وجل بها هذا بينك وبين الله اما ما بينك وبين العباد فاذا العبد لا ينتقل إن كان من اهل الجنه او إن كان من اهل النار حتى ي يالله عز وجل بين الخلائق وهذا الموقف يسمى القصاص القصاص ان الله جل وعلا عدل وتقال رب العدل الذي في علا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت قال حبة من خمده أتينا بها وكفى بنا حاسدين فلا تظلم نفس شيئا وما ربك بظلام بالعبيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيا الله جل وعلا لك يا عبد الله يا تنطلك في هذه الدار اعلم ان شيئا لا يضيع عند الله عز وجل وصف الثناء بمن لا مثله رضي الله عنها بعدما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير الصحابين العائد الناس بعدما حفلوا الحجاج بل وصلبه عند ابواب مكه فكل من دخل مكه راى هذا العبد الصالح قد صلب عند ابواب مكه وذاك ليكون عبره لغيره فجاءت نساء رضي الله عنها ووقفت امام ذاك الطاغي الجبار الذي غرته قوته وضره سلطانه وفضل عن سلطان رب العالمين وعن عزته وقوته جل في علاه فجاءت اسماء رضي الله عنها وكانت قد عميت فسألها الحجاج ما تقولين فيما حدث لولدك فقالت اسماء رضي الله عنها يا حجاج وعند الله تجتمع القصور وعند الله تجتمع القصور في هذا الموقف من مواقف الدار الآخرة يقص الله عز وجل للعباد بعضهم من بعض عند الله جل وعلا في هذا الموقف من مواقف الدار الآخرة لقد ورد في صحيح الإيمان مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤذن الحقوق إلى اهلها يوم القيامة لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص الله جل وعلا للشاة القرناء حتى يقتص الله جل وعلا للشاة الجلحة من الشاة القناعة وفي رواية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ثم يقول الله جل وعلا لهم كونوا ترابا فحين يود الكافر يومئذ لو كان ترابا يود الكافر حين في تلك الساعة ولو كان دابه لا تعقل حتى يكون مصيره إلى الطلاق ولا يبدل ولا يعذب في جهنم. اذن الله جل وعلا من تمام عقله انه يقتص حتى من الحيوانات قال الله جل وعلا واذا الوحوش أشرت وهذا متفق عليه بين اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله التي انكرت ذلك هذا ثابت بقوله تعالى ولذا الوحوش حشرة ولغايه من وراء ذلك أول حكمة من وراء حشر وكوش ولاختصاص منها ان يرى الجميع تمام عدل ملك جل في علاه فلا يغضب أحد بين يدي الله عز وجل إن كان الله جل وعلا سيسأل ذيك السواب الذي لا تعقل ولم تكلف يقتصر الله جل وعلا من الظالمه المظلوم فهذا من سماه عقله فكيف بالبشر الذين كلفهم الله عز وجل في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أرماله فليتحللهم يوم منها قبل أن يكون غدث يعني في قيامة لا درهب ولا دينار فليتحلله اليوم اي في الدنيا من تلك المظلمة في عرض مال، حتى ان لا يكون غدا في القيامه درهب ولا دينار انما هو عمل صالح فان كانت له حسنات اخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فوضع حمل عليه فوضع في النار أتدرون من هذا الذي كنيت حسناته إنه المفلس وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا <تصفيق> المفلس منا من لا دينار له ولا دهر؟ قال لكن المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقد فهذا. وسفك جم هذا وفكر مال هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فريت حسناته أخذ من سجبئاتهم فطرحت عليه فطرحت الله تدبر رحمة الله هذا الحديث الناس يظن ان ظلم العباد يتنزل في الماديات فقط كان تقول اكلت مال فلان او اخذت ارض فلان ثم بعد ذلك تفتخر بذكائك تفتخر بانك تستطيع ان تحصل المال من اي صديق انا استطيع ان احتال على اي احد هذا في الدنيا يا عبد الله أما في الاخره فانظر كيف سيكون مصيرك وانت واقف بين يدي الله عز وجل وقد اخذت من مال فلان فياخذ فلان من مال ولذلك ضرب عند الامام النسائي رحمه الله تعالى ان من مات وعليه دينا فإن الدائن يأتي يوم القيامه فياخذ من حسناته قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا دينار نار ولا درهم يومئذ انما ما هي الحسنات والسيئات فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه يعني وحفة الملك لك كان له مال او بيأخذ بضاعه او بيأخذ اي شيء او قرض من فلان ثم لم يسدد له هذا الزيت اتمنى خلاص راكله لا ان لم يتحلله في الدنيا فان الله جل وعلا يأتي بصاحب المال ويأتي بالمزيد فياخذ صاحب المال بقتل ماله من حسنات صاحبه طب ما فيش عزلات خلاص كان تهتوي امر الدنيا وبيعرف يجيب المال زي حرام ويستطيع بذكائه ان يخدع فلان وان يخدع فلان ويظن ان هذا من الذكاء او في التجاره ثم اذا به يقف بين يدي الله عز وجل وقد اجتمع في تلق الحسنان تلق الحسنان ثانيا معاش حسنات لا بد أن يؤذي الحق لأهله ما بيش حق بيروح ولذلك من ظلم في هذه الدار فلا يحفظ فإن الله جل وعلا سيعوضه عن تلك المظلمة ولا محال وسيحمد الله جل وعلا حين إذن إنه ما اخذت من في الدنيا والحمد لله ساخذ من حسناته وهو اخذ ما يدخل الى حسنه تعرف كل واحد يقف على حسنه واحده لدخول الجنه او تتساوى الحسنات والسيئات ويحتاج الى حسنات ترجح ميزان الحسنات حتى يدخل البيت ليجزي سفلا لا سمعت مال يأخذ الحسن طب وفولاً هذا وفي حديث النبلس قال شكل هذا الحقوق ممكن تكون حقوق معنوية وممكن تكون حقوق ماديه فالظلم لا يختصر على الحقوق المادية فقط كذلك الحقوق المعنوية سف هذا تحللت من أنت لا ما دي سيئات اما من تتحلل ممن قذفته او سببته او ضربته اما ان تتحلل في كله فيسامحك واما ان الله جل وعلا سيعطيه يوم القيامه من حسناتك انتبه ممكن يكون زم الحسنات عندك راجح لكن حينما يختص الله عز وجل من الخلائق منك الخلائق الحسنه سوفه هو ده المثل النبي يقول ياتي بالصلاه وصيامه والزكاه يعني اقام اركان الاسلام له حسنات الجنان لكن ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا ها. والان مواقع التواصل الاجتماعي بالطرف بالشمال بين على عباد الله يستقرا اضعف البوست هذا كذب واقتراب يفرق بين الماضي والمستقبل يخرج صراخا بين العباده وانت تكتب البوست ده والبوست والناس ينظرون اليه والعداد يعد لك احصاه الله ونسوه اه نسيت اللي انت كنت كتبه. من خمس سيد السيد افتراض قد على أو فلان او سببت فلانا او طببت فلانا انت نسيت لكن وما دل عبت سيئات ومتل تموت وتدفن وما زالت السيئات طورا كمن يعرض على صفحات المواقع الاجتماعيه يعرض اشياء لا طرد الله عز وجل غناء معازف مضاض لا طرد الله رواه ابو لا لا يحصيه الله جنب على لك من شتم او قلب او نهو فقد ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكا يعني عبد عنه قذفه شتم وفي روايه اخرى قذفه بالسنه من قذف مملوكا له فان الله جل وعلا يخص له يوم القيامه وفي روايه فان الله جل وعلا فانه يُقَادُ منه يوم القيامه يقال يعني ربنا يخصله ما تفكرش ان عامل عندك ضعيف او مسكين في بالك او في او صدرته او ضربته بيدك أن هذا يرضى بل يقفص منك يوم القيامة فعلا الزباد اجدماجه رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وقال يا رسول الله لي مملوكين يكذبونني يكذبونني ويقولونني ويعصونني وأشف وأطلق في مقابل وأشف وأطلق فما لي وما لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت القيامه القيامة شيئا بما فعله او بما فعلاه من كذب وخيانه ومعصية وجيء بما فعلت من سف وضرب فينظر الله جل وعلا ان تساوت يعني السف والضرب يساوي مقدار الخيانه ومقدار الكذب وما فعلوه فيك انت تساوت فتخرج كفافا لا لك ولا عليك يعني افرض ان كان فيه بين اثنين سباق واحد راح واحد ضرب راح والله وهكذا خلاص الموضوع كده خلصنا يوم القيامه ها سيقفان بين يدي الله فينظر هل ظالم احدهما على الاخر ام لا لو تساوت الأعمال السيئة من كل واحد لأخيه خلص كفر. انت انتظرت وضرت انت سببت هو سببك ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل عن آلة القصاص قال ان كنت تحسن القصاص فافعل واذا فلا تفعل ايه القصاص واحد ضربك مسلاك ضغم ضغم انا حقي ان اطلبه كما يطلبه هذا القضاء والعقد ان استطعت ان تلطمه بنفس الطريقه وبنفس القوه وبنفس المقدار ففعلني فان تجاوزته فعلم ان الله جل في علاه سياخذ من حسناتك لهذا الطريق فكن تعرف الصخطه والا فسلل امرك لله جل وعلا وهذا انفع لك بين يدي الله حسنات عند الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كنت قد تجاوزت يعني بالضرب والشق بقي لهم عندك حسنات وان كان العكس بقيت لك عندهم حسنات فبكى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ما سمعت قول الله عز وجل ووضعوا الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كانت اثقال حفره من خرده اتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال الرجل يا رسول الله اشهدك اني قد اعطفتهم لله لله, لله عز وجل ومن اعطف مملوكا فان الله جل وعلا يعطق كما في الصحيح يعطق الله جل وعلا من هذا المعظم بكل عزو من من أعطفه منه من الله عطف من من من النار إذن إخفر الكرام عند الله جل وعلا عظيم من عند أخيه من سارع وتحلل المظالم يا عبد الله فكر ان تعملها يا بكلك اكلت من بي من الذي كان يعمل عندك فظلمته حقا ولم تعطيه ماله وظننت انك فعلت هذا وانتهى الامر ومرت الاعوام وانقضت لا لا يطرح احدا ورد الامام الهيثمي رحمه الله تعالى في كتاب الزواجر عن احراف الكبائر ان رجلا ذهب الى شاطئ البحر فوجد صيادا فصاد سمكته فضربه واخذ منه السمكة وكانت السمكة قوت هذا الرجل كانت السمكة قوت الرجل في يوم فبكى الرجل صيّاق صار، صاحب آفة السمكة، وذهب إلى بيته، فوضعها، فقدم لاستلم كم أصبع رجل عطيل، فأصابه آفة في أصبعه، أحس بألم شديد، فذهب إلى طبيب، فقال: لقد أصيب أصبعك هذا بتسنم، لا بد أن يقطع، وإلا سيسر السبب في فيني. فقطع أسبوعه ثم أحس بألم بعد ذلك في يده فذهب إلى الطبيب قال قد سرى السم في يده فقطعها ثم أحس بألم في ساعده وقد سرى السم فيها ايضا فذهب إلى الطبيب فقطعها من منفقه ثم صارت إلى عضده. فقطع عضو عامله الذي الى عضوه فمر عليه رجل ورجل واقف يبكي فقال حاله فقال احكي لك حكايه اني قد فعلت كذا وكذا وضغط رجل واقف شبكه قال اذهب اليه وابحث عنه وتحلل اليوم قبل ان يسري الداء في جميع جسدك فتمم قال فبحث عن هذا الرجل وجد الصياد فوقف امامه يبكي وقال اني جئت كان لأجهزل من المرضى فنظر عليه الصياد قال من عنه قال انا فلان وكنت قد خلق سمكتك فقال له رجل قد عفوك عنك لما مر من حال. قال اسألك بالله هل تعوف الله جل وعلا علي بشيء فقال رجل اجل اللهم إن هذا الرجل قد ظلمني واخذ قوتي وقوت عيالي فالله هم ابتلي قال فقد ابتلى الله جل وعلا بما رأيت فقال الرجل قد تعلمك فوقف الرجل في عرض الطريق وكلما مر عليه احد من الناس قال ايها الناس من كان ظالما فليعتذر لي من كان ظالما فليعتبر به ذكر الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البدايه والنهايه في احداث البرامكه البرامكه دول وصلوا الى اعلى الدرجات في دوله بني العباس كان في زمن هارون الرشيد ان يحيى ابن خالد البرمكي ذكر وزير عظيم جدا كان يدير مملكه هارون وكان هارون يعتبره كأبيه تماما لذلك السبب إنه ويأخالي حدثته لكبة عظيمة وربع في السجن مع ابنه الذي كان من اقرب الناس لهارون رشي فنظر الولد لأبيه يوما وهما في السجن فقال له يا أبن ألا ترى ما نحن فيه بعد الأمر والنهي بعد ما كانت سأله بعد الأمر والنهر، فقال له أبوه يا بني دعوة مظلوم صارت بالليل وغفلنا عنها ولكن الله لم يغفل أقول لهذا واتذكره. و اقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد ان الله جل وعلا علا يقتص للمظلوم من الظالم فينبغي يا اخوان انه من كانت له مظلمه عند اخيه ان يسال قرات قصه لرجل قصه حقيقيه حدث في هذا الزمان كان يعمل عند رجل في تجارة. فهذا الشاب الذي كان يعمل عند رجل في التجاره كان مجتهداً ونشيطاً وعنده افكار جيدة. فنمت التجارة الرجل على يديه. فصاحب التجاره اعتبر هذا العامل. كأنه شريف له فسلمه كل شيء لما رأى من اجتهاده وامانته ولكن الشيطان لاعب لرأس هذا الشاب، فبدا يؤسس لنفسه من تجارة من كان عنده عاملا حتى استطاع لأن رجل قد تسلمه معظم الأمور ووثق فيه كل حاجه بتنفذ او يقول بتكتب يلا يا فلان فاستطاع هذا الشاب ان ياخذ وان يحوز تلك التجاره وكتب لنفسه اموالا من اموال هذا الرجل ثم بعد ذلك ترك الرجل وقد أضره في تجارته ضررا بالغا واخذ اموالا كثيره فتركه فقال له رجل رد علي مال فأبه ضع الزمان وصاحب التجاره اصابته آفات ودخلت به الأمور حتى صار فقيرا ليس عنده لا تجار ولا مال فذهب إلى هذا رجل الذي كان يعمل عنده ورخذ أمواله وقد اتسعت تجارته وماله وتزوج عند طل رجوع من إلى آخره فذهب اليه وناشده الله جل وعلا ان يرد اليه مالا فابت في الامور بصاحبنا وبابنائه وعاش عيشه ضنكا حتى ما الرجل ثم ان صاحبنا هذا الذي اكل اموال التاجر خيانه اصابه مرض شديد ذهب المستشفى مرض شديد الرسل رطبيه قد اصابته فخاف او ذكر الله جل وعلا حينئذ وتذكر ما فعل بصاحبه في تجارته ازدادت الظهور عند صاحبها في مرض واصبح لا يستطيع ان يذهب الى تجارته ولا ماله فذهب يبحث عن الرجل فوجده قد مات فقيل له اذهب الى ابنائه فانهم يعيشون عيشه شديده لعلهم يقبلون هذا المال فذهب الرجل الى, الى, الى ابناء هذا التاجر الذي مات وغرق ان يتحلل مما عليه قالوا له لا خلاص ان صاحب المال قد وقد عشنا عيشه شديده وتكففنا الصعاب في حياتنا فلا والله لا نقبل منك شيئا المال طرده إلى صاحبه القديمات هذا الرجل ذهب الى المستشفى وازدادت به الامور وتركه ابناؤه وقطعوه ولم يعد احد يذهب اليه ولا احد يدور حتى ان احد المصاحبين لبعض في المستشفى كان يسمعه المصريح صيحة شديدة ويركي طوال الليل فلما ذهر بليه وقال استعن بالله واصبر واعلم أن الله جل وعلا سيكفر عنك في هذا المرض قال ألا تظنني من بالألم المرض قال فمما تبكي فحكى له فيك القصة قال أنا أبكي مما اشعر به فانني لا اضبط عيني حتى ورا الرجل ياتي الي ويرقص برقبتي ويخوضني فلا استطيع ان انام وقد هجرني الناس جميعا وتركني اثناء فلا ادري ما افعل ظل هذا الرجل على هذا الحال حتى افعل ماذا يفعل الان تذكر وانت بصحتي كانوا رجلين. او يتصدق ان كانت المظلمة مالا يتصدق بهذا المال عن صاحبه. وقضره لله. ده امنوا من ربنا. ده ربنا من اعطبت صاحب المال. لكن الله جذل وعلى الكريم من قرمه ان العبد اذا تاب توبفا نصوحا فان الله جذل وعلى يقبل توبته. ويعرض الله جل وعلا صاحب المظلمة عن مظلمته يوم الضيانة طبعا هالنوب دوبة وتتحلل من المظلمة بأي طريقة فإن الله جل وعلا يقفل من كذلك ويعرض صاحب المظلمة عن مظلمته اخوة الكرام لكؤدنا الحقوق إلى أهلها لكؤدنا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص الله جل وعلا من الشاة الأغلاء للشاة الجنحاء فسارع رحمك الله حتى إذا اجتمع أهل الإيمان قبل دخول الجنة يقتص الله جل وعلا لبعضهم من بعض كما في صحيح فإذا هذبوا ونغطوا اللهم له لهم في دخول الجنه اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبلغا على البلاء الصابرا اللهم اشف ورثنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من يدينا ومن خلفنا وعن يمينا وعن عن شمالنا وبفوقنا ونعوذ بعظمتك ان نفتر من تحتنا اللهم انصر الاسلام و المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل المؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات وارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن يا رب اغننا واغنهم اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اقول قولي هذا ويسقط الله ويعلم